هُدٰنَا النَّاسَ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَن يُعَذَّبُوا شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ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 126. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٍ فَأَمَّ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْظٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ بِتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابِتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهِ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ ربنا وما يذكر الا الالباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا انك جامع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 119. كدأ فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل الذين كفروا ستظلمون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد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 ذلك وذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير مِنَ والقناطير من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف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 119. وأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد 121. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم ان إن الدين عندنا 119. الإسلام وما اختلف الذين أمتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر الله فإن الله سريع الحساب فإن قل أسلمت وجهيا لله ومن اتبعا وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من 129. فبشرهم بعذاب أليم 110. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين 111. لم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم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 فَإِن تَوَلَّوْا تولوا اللَّهَ الله لا يحب الكافرين إن اللَّهَ إن آدَمَ اصطفى وَآلَ ونوحا وَآلَ إبراهيم عَلَى عمران على العالمين بعضها مِنْ بعض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 وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهُ غَامِرَ يَمٍّ وَإِنِّي أَعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا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 فنادته الملائكه وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى مصدقا مصدقا بكلمه من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب انا يكون لي غلاء 111. ورني الكبر وامرأتي عاقر 112. قال كذلك الله يفعل ما يشاء 113. قال رب جعل لي آية 114. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا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 قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة من اسمه المسيح عيسى بن مريم عيسى بن مريم وجيء في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم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 119. الْكِتَابَ الكتاب والحكمة والتوراة وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَى ورسولا إلى بني قَدْ أني قد جئتكم بآية من ربكم انني اخلق لكم من الطين كهيئه الطير فافخ فيه فيكون طيرا باذن الله وابني الakenha والادرص واحيل الموتى باذن الله وانبئكم بما تاكلون وما تذخرون في بيوتكم ان ان في ذلك لايه لكم ان كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولاحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون الله ربي وربكم فعبدوه فلما أحس عيسى الكفر قال من إلى الله قال 122. ربنا آمنا بها أنزلت واتبعنا الرسول مع الشاهدين 123. ومكر ومكروا الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا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 والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم 114. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون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 الاورة وما انزلت التوراة والانجيل الا من ذا عدي تعقلون ها تعقلون هم هؤلاء ح فيما لكم فيما لكم به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 بإبراهيم الذين اتبعوه هذا من أهل الكتاب لو يضلون وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون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 على الذين آمنوا وجه النهار وجه النهار وَكَفَرُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَا تُمْنُونَ دِينَكُمْ قُل إِنَّ الْهُدَاءَ دَالَّهِ أَيُّ تَأْ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 ويقولون على الله الكذب ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلا من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن 129 الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم أولئك لا 117. وإن منهم لفريقا يلون أمسنة بالكتاب 118. من الكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله Panie Przewodniczący Komisji Europejskiej, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie والنبوة Panie يقول Panie كونوا عبادا لمن دون الله ولكن كونوا 129. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد وإذ أخذ الله ميثاقا والنبيين وحكمتهم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم, مصدق لما معكم لتؤمنن به النبي قال قرأت وأخذت على ذلكم اصري قالوا 129. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تعلى بعد ذلك فأولى أَفَغَيْرَ دِيلِ اللَّهِ يَبْرُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا, طوعا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا وسمايل وإسحاق ويعقوب والأصلي وما أوتى موسى وعيسى والنبيون موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون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 الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله لعنة الله والملائم 119. فإن الله غفور رحيم 110. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم 119. ويقبل من أحدهم نلعوا الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين لن حتى مما تحبوا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 129. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين 120. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم قل صدق الله فاتبعوا مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين ان أَوَّلَ بيت وضع للناس الى الذي ببكه مباركا وهدى للعالمين فيه ايات بينات مقام وَلَهُ كَانَ مِنَّا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حج الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ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 121. على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون 122. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وازدت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله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 117. وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون 118. إلا أذى وإن الأدبار ثم لا ينصرون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 غير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلون من خير فلن والله علي بالمتقين إن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 ك مثلي ح فيها صرع أصابت حرف قون ظلم أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا الذين آمنوا لا تتخذوا بطالة من دونكم لا يألونكم خذالا 110. ودوا ما عندتم قد بدت البوضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون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 الله عليم بذات الصدور 113. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها 114. وإن وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا 115. إن الله بما يعملون محيط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 ولقد نصركم الله ببدل وأنتم أدلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون 110. إذ تقولوا للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة أنزلين بلى إن وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمدكم ربكم يمدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسونين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتقم إن قلوبكم به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 وللله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعدب من يشاء والله غفور رحيم يا اتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي وعدت للكافرين واتقوا النار التي للكافرين واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وَسَالِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ, وجنة عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ عِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِنَ والله يحب المحسنين والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكر الله, الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله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 وَلَيُمَحِّصَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ وَلَقَدْ كُنْتُمْ Panie Komisarzu! مِنْ قَبْلِ Panie Komisarzu! فَقَدْ Komisarzu! فَقَدْ Komisarzu! Panie Komisarzu! وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرسل أفإن انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله المشاكين وَمَا كَانَ لِنَفْسِ الْأَنْتَ مُتَّقٍ الله بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَدَّىٰ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُقْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نؤته مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ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 والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصيدون ولا تلون على أحدٍ والرسول يدعوكم في أخلاقكم فاثابكم يدعوكم في بغم لكي لا تحزنوا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 قد أمنتهم أنفسهم يظنون بالله, غير الحق يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر مي شيء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 129. لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون 120. ولئن مدتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم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 119. سخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير 110. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون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 أو لَمْ أَصَابَتْ قُلُوبُكُمْ مُصِيبَةً قَدْ أَصَابَتُم مِثْلِيَّةٍ قُلْتُمْ أَنَّهَا ذَٰلِكُمْ قُلْ هُوَ مِنْ عِلْدِ أَفْسَقِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وما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 سَقَطَ جَمَعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ فَانْتَقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنْ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم 110. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم وخافون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 فآمِنوا بالله ورسله وإِن تؤمنوا وتتقوا فلكم أَجْرٌ عَظِيمٌ وَلَا يحسبن الَّذِينَ يبخلون بِمَا أَتَاهُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ بِمَا أَتَاهُ مِنْ فَضْلِهِ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 111. إن الله فقير ونحن أغنياء 112. سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام 129. الذين قالوا إن الله عيد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا, حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم من قبلي بالبينات وبالذي قلتم صادقين، فان كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات جاءوا بالبينات والزبور والكتاب المنير كل نفس قد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع ذرور. لا تبلغن في أموالهم ولا من الذين أوتوا الكتاب. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أدا كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عزم وَإِذَا خَضَعَ اللَّهُ مِثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلْنَاسِ وَلَا تَكْتُونَ وَلَا تَكْتُونَهُ فَنَبَذُوا وَرَأَضُوهُمْ وَأَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِأَيْسَ مَا يَشْتَرُونَ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 قو ل ملك السماوات والارض والله على كل شيء قدير ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لاجلل العالبا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 Szanowni Państwo, النار فقد Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, من Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Say, a مع الأبرار to wana ما alabra. على a ty na małatana ala لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل بعضكم من بعض، فالذين جاءوا وأخرجوا من ديارهم وأودوا في سبيلي وقاتلو وقتلوا، لا أكفر عنهم، لا عنهم لا ولأدخلنهم جنات 124. ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كنفروا في البلاد 126. متاع قليل وَأَهْمَجَهْنَمْ وَبِأَسْرِهَا هَادِيٌّ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجِيْنِيْنَ تَحْتِ الْأَنْهَارِ تَجِيْنِيْنَ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا وما انزل الى يوم هاشين الى يشترون بلا يشترون بلا وَمَا بلا يشترون بلا يشترون بلا لا بلا يشترون بلا يشترون بلا يشترون He